صلى الله على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 اؤُنزِلَ إليك من ربك طيانه وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله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 Kulamaya, ahumro azulu, bimalatahua, fusuhum fari pon, kadabua fari pon,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 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه وشريك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فقد الله عليه الجنه تم فقد حرم الله عليه الجنه ومؤاهم وما للظالمين من قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لم 119. ومن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مال المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله قل انت تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو العليم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 كتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيره وأضلوا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 تَتَّخِذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا وَلَكِنَّ كَثِيرًا منهم فَاسِقُونَ